بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحدث في الله يسر إخوانكم في تسئيلات الرعاية الإسلامية بالرياء أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع ما هذا الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وضمن سلسلة المحاضرات الأسبوعية التي تقام في هذا الجامع أسرنا في هذه الليلة أن الصديق صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء يحدثنا عن موضوع مهم ألا وهو نواقض الإسلام فليتفضل الشيخ مشددا موفقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم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 الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والملائكة كانوا متفرقين في عباداتهم كل يتخذ له ربا يعبده من دون الله عز وجل وكانوا في مجال السياسة والحكم متشتفين لا تجمعهم دولة لا تجمعهم دولة منهم بل منهم من يتبع الفرص ومنهم من يتبع الروم ومنهم كثير يتسلط عليهم الرئاسات المتشكتة كل قبيلة تحكم نفسها وكل قبيلة تنتهك حرمات في القبيلة الأخرى في الجماع والأموال الغلبة فيها للقوي وأما الضعيف فإنه مهان ومستضعف ولا قيمة له عندهم وكانوا في جانب الاقتصاد نهق للدول يأكلون ما هب ودب ما دب ودرج على وجه الأرض فيأكلون الميتة ويأكلون ما نالته أيديهم لا يعرفون حلالا ولا حراما فلما أراد الله لهم لما أراد الله لهم الخير وأراد لهم العزة وأراد الله لهم القوة في الأرض بعث إليهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم من صميم العرب ومن أشرف العرب وفي أقدس مكان على وجه الأرض بعثه برسالته يدعوه من الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة فصار يعلمهم بعد أن كانوا جهالا ويهديهم إلى الحق بعد أن كانوا ظلالا ويبصرهم بالصراط المستقيم فاستجاب له من أراد الله له السعادة ولا لبثت دعوته صلى الله عليه وسلم رغم ما اعترضها من المشاق والمعارضات ما لبثت أن انتصرت وظهرت حتى غزى أهل مكة السنة الثامنة وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ودخل الناس في دين الله أفواج وأنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم <تصفيق> اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم إنه جاء دور الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان للنوريم علي بن أبي طالب تواصلوا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والجهاب في سبيل الله حتى دخلت المشارق والمغارب في دين الله عز وجل وسقطت دولة الفرس وسقطت دولة الروم وصار الحكم للإسلام فحقق قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فظهر دين الله عز وجل المشارق والمغارب ودخل الناس فيه عن طواعية ورغبة ومن أبى الدخول فيه صار يدفع الجزية صاغرا تحت حكم الإسلام هذا الإسلام الذي جمع الله به شتات الأمم جمع الله به أولا شتات العرب فصاروا أمة واحدة متحابين قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم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 وزال الظلم والطغيان وعاش الناس تحت ظل الإسلام المؤمن بإيمانه والكافر تحت عدالة الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو الإسلام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 بهذه النعمة واذكروا إذ كنتم قليل مستوعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيّدكم بنصرح ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فآخى المسلمون على اختلاف لغاتهم واختلاف أجناسهم وألوانهم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 فما هو هذا الإسلام الذي وحد بين البشر عربهم وعجمهم هذا هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو الإسلام الاستسلام لله أيراد قياد من جل وعلا للتوحيد وإفراد الله بالعباده بدل ان تكون العباده لالهه متعدده صارت العباده لله وحده الذي خلق الخلق ورزقهم وتولى شؤونهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والاستسلام لله بالتوحيد فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك والمستكبر والمشرك من أهل النار حالدين مخلدين فيها مستكبر عن عبادة الله والمشرك في عبادة الله من أهل الله خالدين ومخلدين فيها أما من استسلم لله وحده فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة وهذا من أهل الجنة فهو سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة <تصفيق> الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مهتدون في الدنيا في عبادتهم وجميع شؤونهم على هدى ولهم الأمن في الآخرة من العذاب من عذاب النار وجمع الله لهم بين الهداية والأمن وهذا إلى ما يكون بالإسلام وحده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني يخلطوا توحيدهم بشرك الظلم هو الشرك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك فهؤلاء هم الذين استسلموا لله وحده وانقادوا له وانقياج لله جل وعلا بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا هو الإسلام أن يجتنب, أن يجتنب المسلم ما حرم الله عليه وأن يفعل ما أمره الله به هذا هو الإسلام فمن لم يفعل ما أمره الله به فليس بمسلم ومن لم يجتمب ما حرم الله عليه فليس بمسلم قد لا يكون مسلما أصلا وقد يكون مسلما إسلاما ضعيفا لا إسلاما كاملا بحسب المخالفة التي ارتكبها والبراءة من الشرك فمن أسلم لله فإنه يتبرع من غيره يتبرع من المشركين ولا يحبهم ولا يواليهم بل يكون عدوا لهم مبغوا لهم لأنهم أداء الله وأداء رسوله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 هذا معنى البراءة من المشركين والبراءة من الشرك لأن يترك جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر ويخلص عبادته لله وحده لا شريك له فمن يتبرأ من الشرك حتى ولو كان لا يعبد إلا الله إذا لم يتبرأ من الشرك ويبتل الشرك ويقول الناس احرار في عباداتهم والناس احرار في دياناتهم وآرائهم هذا ليس بمسلم الذي لا يتبرع من الشرك هذا ليس بمسلم وإن كان هو لم يشرك لكنه لم يتبرع من الشرك والله أمره بأن يتبرع من الشرك وما أنا من المشركين ويتبرع من أهله تبرع من المشركين يتبرع من الشرك ومن أهل الشرك ويعاديهم هذا هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه صحابة رسول الله وأتباعهم وهو الإسلام إلى أن تقوم الساعة كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي أصلح أول هذه الأمة هو الإسلام فكذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام ديناً ومعاملة وحكماً الإسلام هو الذي يصلح المسلمين ويصلح الأمة وليس غير الإسلام وكل ما سواه فهو باطل وضلال وكفر ولابد أن يعتقد المسلم هذا أن كل ما سواه الإسلام فهو باطل وهو كفر وأن يتخذ الكفار والمشركين أعداءاً له لا يحبهم ولا يواليهم ولا يدافع عنهم هذا هو الإسلام الصحيح ثم على المسلم إذا عرف هذه نعمة الإسلام فعليه أن يسأل الله السباة عليه ولا يأمن على نفسه من الفتنة والانتكاس لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة والفتن كثيرة والشرور متعددة والصوارف كثيرة والابتنى والامتحان قائم وقد ظل كثير بعد الهدى وارتد كثير بعد الإسلام فالمسلم لا يأمن على نفسه بل يسأل الله الثبات ويحرص على معرفة الإسلام معرفة صحيحة لا يأخذ الإسلام بالتقليد فقط وإنما يأخذ الإسلام لمعرفته والتبسّر فيه أما إذا لم يعرف الإسلام ولم يعرف نواقب الإسلام فإنه حري أن يخرج عن الإسلام وهو يظل أنه على الإسلام كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الإسلام ما هو وأن تعرف نواقب الإسلام وتعرف ضد الإسلام والكفر والشرك حتى تتشنبه ولهذا يقول حليفة ابن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا هو الفقر كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني صحابي جليل من خيرة الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام ويخاف أن يدركه الشر لأنه لا يعمل على نفسه ولا يمكن أن يتجنب الشر إلا إذا عرفه ولهذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يطع فيه فعلى المسلم من يسأل الله التبات ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم خاف على نفسه من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس رب إنهن أغلن كثيرا من الناس فخاف على نفسه وهو الذي كسر الأصنام وهو الذي أولي بسبب تكسير الأصنام وإنكار عبادة الأصنام لم يأمن على نفسه فصار يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأن فقنة الأصنام عظيمة رب إنهن أضللن كثيرا من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبث قلبي على دينه قالت له عائشة رضي الله عنها أتخاف يا رسول الله قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب لا سيما في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وكثرت الشروع وكثرت المغريات وكثرت الدعايات كثرت الدعايات للذلال كما قال النبني صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم لا يقولون للم تستعالوا إلى جهنم أو تعالوا لكفر لأنهم لو قالوا هذا ما استجاب له لكن يقولون تعالوا إلى التقدم وإلى الرقي وإلى الشضارة وإلى المغريات فيزينون للناس يزينون للناس الشهوات والنار محفوفة بالشهوات يزينون للناس الشهوات والمغريات بل يقولون لهم إن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب وما أنتم عليه خطأ وجمود ورجعية تحجر يصفون الإسلام والمسلمين بهذه الأوصاف يصفونهم بأنهم متحجرون وأنهم جامدون وأنهم متأخرون عن ركب الأمم وعن الحضارة بل يقولون إنهم إرهابيون ويخلعون عليهم من الأوصاف المنفرة المنفرة ما يؤثر على ضعاف الإيمان وعلى الجهان فيستجيبون في لهم فيلقونهم في جهنم دعاة على أبواب جهنم يدعونهم بالمغريات والألفاظ المزورة المزفرفة ويزينون لهم الباطل ويجعلونه في صورة الحق ويجعلون الحق في صورة الباطن فيظن بسببهم كثير من الناس وما أكثر الدعاة للظلال اليوم ما أكثر الدعاة للظلال والكفر اليوم في وسائل الإعلام المختلفة الدعاية إلى الشرك الدعاية إلى الكفر الدعاية إلى, الدعاية إلى الشهوات والشبهات ما أثرها في وسائل الإعلام اليوم وفي الكتب وفي الصحف وفي مجالات كثيرة فصدوا عن دين الله عز وجل حتى أصبح المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلال فمن دعاة الظلال من يزين الشرك للناس ويقول إنه محبة للأولياء والصالحين والذي لا ينبح للأموات ولا يطوف بقبورهم ولا يستغيث بهم هذا يبغض الصالحين ويبغض الأولياء يأتون من هذه الناحية والذي يدعوهم وينبح لهم وينذر لهم هذا من المحبة لهم ما يقول هذا عبادة لغير الله لأنه لو قال هذا عبادة لغير الله ما, ما استجاب له إلا القليل لكن يقول لا هذا من الدين هذا من موالاة أولياء الله ومن محبتهم ومن إكرامهم الولي الفلاني له حرمة وله حق وله مكانة ويستجيب من استغاث به أو ذبح له أو نذر له ويعطيه حوائجة فيزينون لهم كما كان إخوانهم من المشركين الذين قُعِف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يقولون كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيفسرون الشرك بأنه شفاعة عند الله ومشرك عصرنا يفسرون الشرك بالقبور بأنه توصل إلى الله بأوليائه ما يقولون هذا شرك يقول هذا توصل إلى الله بالصالحين كما قال إخوانهم من قبل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلط فالفتنة عظيمة وقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا تقطع الليل المغلب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع بعرض من الدنيا لتفرت الفتن وتنوعت اشتد الخطر على أهل الإيمان لأن الفتن تلتبس على كثير من الناس خصوصا الجهال الذين ليس عندهم معرفة بالحق والباطل فيقبلون هذه المغريات وهذه الدعايات التي تصرفهم عن دين الله عز وجل والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إبراهيم وقال إسحاق ويعقوب قال إصحاق ويعقوب لذريتهما يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى بها, بها, بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية أوصل الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بوصية الله سبحانه وتعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى الله بها هذه الأمة قال سبحانه وتعالى قل تعالوا اسلموا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزق نرزقكم اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفو الكير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قردا وبعهد الله أوهو ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون حرر الوصية ثلاث مرات وهذه الوصايا العشر التي أوصى الله بها هي أيضا وصية جميع الأنبياء لأممهم ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاثة هذه وصية الله جل وعلا لعباده أولها التوحيد أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أولها التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى وكل هذه الوصايا كلها من خصال الإسلام كلها من خصال الإسلام من هذا الدين العظيم الذي جمع الله فيه الخير للأمة نواقض الإسلام كثيرة نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مفردة وضمن كتب الفقه عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد المرتد من هو المرتد؟ هو الذي يكفر بعد إسلامه هذا هو المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفرق للجماعة المرتد هو من هو من ارتد عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك هذه أنواع جدة على سبيل الإجمال من ارتد بأحد هذه الأنواع الأربعة بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك فالقول أن يتكلم بكلام الشرك وكلام الكفر فإذا تكلم بكلام الكفر كلام الشرك ارتد عن دين الإسلام ماجحا أو جادا إلا المكره قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 من غير الكراهيه فانه يرتد عن دين الاسلام قال الله تعالى ولا انسالتم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب يتكلمون بكلام الكفر ويقولون هذا نلعب لا قصدنا ما قصدنا الكفر انما قصدنا المزح ولا انسالتم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وماذا قالوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء يجعمون النهمج ولكن الله سماه كفرا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يعذرهم بالمزج لأن الدين ليس فيه لعب وليس فيه مزج الدين دين جد ودين حق لا يجوز اللعب فيه والمزج فيه وكذلك الذي يستغيث بغير الله الذي يستغيث بالأموات يستغيث بالأموات يا هلان يا ولي الله اقضي حاجتي رد غائبي اشفي مريضي هذا, هذا أشرك بالله الشرك الأكبر بالقول بالدعاء بالاستغاثة دعاء غير الله الاستغاثة بغير الله المزج في الدين والاستهزة بالدين هذه كفريات قولية مفرجة من المله أو بالفعل كان يسدد لغير الله أو يزبح لغير الله هذا فعل فعل لكنه كفر المخرج من الملة إذا ذبح لغير الله فقد خرج من الملة إذا سجد لغير الله إذا ركع لغير الله فهذا مخرج عن الملة هذا فعل confiance لو ما تتلم لو ما تتلم لو سجد لصلم سجد لشجرة سجد لي لمعظم من المعظمين لملك من الملوك سجد بين يديه فقد كفر بالله لو ما تتلم هذا فعل, هذا فعل الشرك وكذلك فرك الصلاة ترك الصلاة هذا, هذا شرك لو ما تتلم بالكفر إذا ترك الصلاة متعمدا فقد كفر على صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من تركها فقد كفر فترك الصلاة كفر عملي يخرج من الملة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الدين فإذا لم يصلي فليس من إخواننا في الدين فالله جل وعلا بين أن ترك الصلاة كفر وقال تعالى ما عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى أن قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كفار الذين ترخوا الصلاة كفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فقرن ترك الصلاة مع التكذير والتكذير بالدين كبر بالإجماع وكذلك ترك الصلاة فهو كفر عملي يخرج من الملة ومن نواقض الإسلام الاعتقاد بالقلب الاعتقاد بالقلب حتى لو صلى وصام ونطق بالشهادتين وبالدعاء تظاهر بالقول الطيب وبالفعل الطيب لكن قلبه منكر هذا كافر المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون ويصومون ويحجون بل ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال ويذكرون الله إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين نكاذبون تخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبه فإذا كان ال... فإذا كان في القلب كفر وعدم إيمان بالله عز وجل فإنه ليس بمسلم وإن صلى وصام وعمل الأعمال كلها ما دام في قرارة قلبه لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منافق ادرت الأسفل من النار كإخوانه من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا الردة القلب الردة بالقلب إذا اعتقد صحة الكفر صحة الشرك ولكنه لم ينطق بهذا لا نطق بهذا لأنه يخاف ويجامل فإذا اعتقد في قلبه إن الشرك صحيح وإن الكفر صحيح ولكنه تظاهر, بال... تظاهر بالإيمان وتظاهر ب... بالعمل الصالح فالعبرة بالقلب يعني اعتمروا كافرا منافقا في الدرس الأسفل من النار وكذلك الشك لو شك في قلبه تردد الشك هو التردد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا ما هو صادق صار عنده شك في قلبه هل الرسول صادق هل هو صحيح أنه رسول الله أو ليس رسول الله هل صحيح إن أنه ما فيه رب إلا الله سبحانه وتعالى أو إن كلهم بهواب ما يشاء وأن الناس كلهم على حق وليس, وليس الدين فقط في عبادة الله شك في قلبه هل, هل هل الدين فقط عبادة الله أو يجوز أن الإنسان يعبد غير الله لأن الأمم كثير على هذا فيشك في قلبه في التوحيد يشك في قلبه في رسالة في محمد صلى الله عليه وسلم يشك في قلبه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي صحيحة هل هي حق الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحد موحى ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فقضوك وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا شك في قلبه في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تردد هل هو صحيح ولا هو صحيح هذا كافر بالله عز وجل حتى لو عمل الأعمال كلها ولو تكلم بالتس بالتسبيح والتهليل والتكبير ما دام النهشاك في قلبه قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأنهم في قلوبهم عندهم الشك فهم في ريبهم يترددون العياذ بالله فالربنا ستكون بهذه الأمور إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما وإما بالشك ويصدر عن هذه الانواع الاربعه فروع كثيره ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم في مصنفات مستقله في نواقض الاسلام وفي باب من كتب الفقه سموه باب حكم المرتد وهو الذي يفر بعد اسلامه هذا هو المركز لأن إرسد يعني نكس على عقبه بعد, بعد أن كان مقبلاً على الاسلام إرسد عنه إلى الكفر هذا هذه هي نواقب الإسلام أصول هذه أصول نواقب الإسلام بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشكل ويتفرع عن هذه الأصول فصال كثيرة من. بانخصال الردة والعياذ بالله منها الشرك بالله عز وجل وهذا اعظم انواع فاذا باع غير الله او زبح لغير الله او نذر لغير الله فقدر فد عن دين الاسلام اذا زبح من القبور زبح للجن لاجل ان يسلم من شرهم زبح للشياطين بنجنيا يسلم من شرهم فهذا شرك أكبر يخرج من الملة وكذلك السحر سحر نوع من أنواع الردة والعياذ بالله سحر تعلمه وتعليمه واستعماله خفر بالله عز وجل مخرج من الملة قال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فسنة فلا كفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وجوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب ليس له نصيب في الجنة دل على أن الساحر كافر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسل الساحر يقتل ولا يستثاب لأنه كافر قتل ردة قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف وكتب عمر رضي الله عنه إلى أماله عن يقتلوا كل ساحر وساحرة وقتلت حفظة بنت عمر جيد النبي صلى الله عليه وسلم جارية لها سحرتها فأمرت بهذا قتلت وقتل جنب ابن كعب رضي الله عنه قتل ساحرا يلعب على الناس ويريهم أنه يقتل الشخص ثم يعيد رأسه إليه ويحيى يقتله ثم يحييه انتظاهر عند الناس بهذا منذ القمرة والسحر التخييلي يخيل للناس أنه يقتل شخص وأنه يعيد رأسه إليه يقوم حيا لأنه يلقي على أعينهم قمرة يخيل إليهم هذا الشيء فجاء جندب رضي الله عنه مجتملا بالسير فلما قرب منه ضرب على رأسه فقسل فقال إن كان صادقا فليحي نفسه إن كان صادقا فليحي نفسه فأبطل الله سحره والله جل وعلا يقول إنما صنع كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحرون السحر تعلمه وتعليمه واستعماله كله كفر بالله عز وجل بأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا باستخدام الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فلا يتوصل الساحر إلى السحر إلا إذا خضع للشياطين بإبادتهم من دون الله عز وجل زدخ لهم أو فجد لهم أو تقرب إليهم فإذا, فإذا كفر بدينه خدموه إما يريد وكذابث من, من أنواع الردة فما ذكرت لكم الذي يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما عليه غلاث الصوفية صوفية غلاثهم يقولون لا حاجة بنا إلى الرسول لأننا عرفنا الله تنمون العارفين وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسل الرسل للعوام أما نحن خواص لا نحتاج إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نصل إلى الله بدون محمد فمن قال هذا من جعم أنه من جعم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر وإن كان يجعم أنه ولي لله وأنه من العارفين وأنه وصل إلى الله والواطع أنه وصل إلى الشيطان ما وصل إلى الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يصل إليه إلا من طريق الرسل ولسيما خاكم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهموا الطريق إلى الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم جنودكم والله غفور رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هم لا يجب في أنفتهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا رسول إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أولوا ممن استبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلا طريق إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه واتمسك في وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أفضر واجتناد ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله الذي ما شرح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم فلا طريق إلى الله جل وعلا ولا إلى نيل محبة الله للعبد إلا باستباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالنسبة إلا دخل الن Hope وإن كانوا منهم على دين موسى أو على دين عيسى أو على دين غيره من الأنبياء لأنه بعد دوتة الرسول صلى الله عليه وسلم primer العالم كلهم باستباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينه نسخ الأبيان السابقة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالم جميعا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبارة الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم في السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله الذي الأمي الذي يؤمن بالله وسلماته واستبعوه لعلكم تهتدون فلا طريق إلى الله جل وعلا إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقولنا أنا على دين نبي قبله دين روسى دين عيسى أو يقول انا وصلت الى الله ونسيت حاجه الى الرسل نهائيا فهذا كافر بالله عز وجل لان موسى وعيسى عليهما السلام وصولا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن عيسى وان قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله الي رسول الله اليكم مصدقا بما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد هذا من أثناء محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد واسمه محمد وله أثناء كثيرة عليه الصلاة والسلام تجدونها في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام بن القيم من أثنائه أحمد عليه الصلاة والسلام ومبشراً برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالمسيح ولا يؤمن بموسى ولا يؤمن بجميع الأنبياء فالذي يكفر بنبي واحد كافر بجميع الأنبياء لأن الأنبياء طريقهم واحد يبشر أولهم بآخرهم ويتبع آخرهم أولهم عليه الصلاة والسلام من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويستخدون بين ذلك كبيلا أولئك هم كافرون حقا لا بد من الإيمان بجميع الكتب ولا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من كفر بشتاب أو كفر بنبي من الأنبياء فإنه كافر بالله وكافر بجميع الكتب وكافر بجميع الأنبياء ولم يبقى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه واتباعه عليه الصلاة والسلام لا طريق لأحد إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من نواقض الإسلام أن يأتي من يقول أنا لست بحاجة إلى اتباع الرسول أنا وصلت إلى الله أنا آخر عن الله مباشرة ولا آخر بواسطة الرسول ويقولون للمسلمين أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت ونحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت بجعمهم أنهم وصلوا إلى الله وأنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة وليس بحاجة إلى الرسل هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله هذا أشد الكفر ما شاء الله العظيم الله ففتنه عظيمه يا عباد الله الفتنه عظيمه لا ينجو منها الا من سلمه الله وعلى الانسان له يخاف من الزين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا ما انهم راسخون في العلم ربنا لا تذي قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لديك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا رئيس فيه إن الله لا يخلف المعات فعلى المسلم أن يخاف من الزير ما دام على قيد الحياة فإنه عرضة بالفتن عرضة بالامحراف يخاف على نفسه ويخاف على دينه ولا فيما إذا كفرت في الفتم والصوارث كما في آخر الجمال ولا قول ولا قوة إلا بالله ولن ينجو من ذلك إلا إذا تعلم تعلم أحكام الدين وعقلها وعرفها وتعلم ما يباد بالدين وما يناقض الدين من أنواع الشرك والكفر والربة والنفاق وتعلم هذه الأمور من أجل يتجنبها ويبتعد عنها ولا يكفي إنه أيضا يتعلم هذا وهذا بل لا بد أن يسأل الله أن يسأل الله السبب وإلا كم من عالم زاغ وظل كم من عالم انحرق فعلى المسلم يخاف من الردة مهما بلغ من العلم مهما بلغ من العبادة مهما بلغ من المعرفة لا يأمن على دينا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء هذا هو النجاة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن لا نجاة من الفتن إلا بالاعتصام بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء إني تاركم فيكم ما إن فارث فيكم ما إن تمستدتم به لن تغلوا بعده كتاب الله وسنة سنة. نسأل الله عز وجل أن يرين الحق حقا ويرزقنا اكتباعه وأن يرين الباطل باطلا ويرزقنا اجتناده وأن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على الصراط المستقيم وأن لا يزين قليبنا بعد إن هدانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأسحابه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه السلمة وهذه المحاضرة القيمة وهنا بعض الأسئلة هذا حد الأخوان يسأل ويقول أحسن الله إليكم قلتم في جعلية الإسلام الخلوص من الشرك ونسمع في عبارات بعض العلماء البراءة من الشرك وأهله فأيهما أصوب وما الفرق بينهما بين البراءة والخلوص كله كله صحيح الخلوص هو البراءة والبراءة هي الخلوص لا يخلص إلا من تبرأ ولا يتبرأ إلا من خلص من الشيط فهو ما بمعنى واحد نعم. احسن الله يريد يقول السائل خبيرة الشيط ما أحبكم أن يقول أن من خلوط الإنسان فرية العقيدة لأن الله عز وجل يقول لا إطراها الدين فاستبين الرسل من الغيب فالأذيان السماوية الموجودة الآية اليهودية والنصاني والإسلام كلها صحيحة استجلالا بهذه الآية ما هو حكم ذلك هذا كلام باطل لأنه لو كان هناك في في العقيدة كل يعتقد ما أراد لما بعث الله الرسل ولا أنجل الكتب الله نفس كلهم يعتقد ما يريد الله جل وعلا أنجل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين كله لله ويقول صلى الله عليه وسلم معفت بالسيط حتى يعبد الله وحده هذا الذي خلق الله الخلق من أجل فلو كان الناس كل حر لا أتقد ما, ما يريد لما أرسل الله الرسل ولا ما أنجر كتب تدعو إلى عبادة الله وحده كفار قريس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فدل على أن الآلهة لا بد أن تكون إلها واحدة ولا تكون عدة آلهة فجعل الآلهة إلها واحدا هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد دون الله هو باطل وهذا يقول لا فرية الأبيان وكلها صحيحة هذا كفر بالله عز وجل يقول هذه المقالة كافر يستثاب فإن ثاب وإلا قفر سوى بين دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلها يعتقد ما كان هذا كافر بالله يستثاب فإن تاب وإلا قفر هذا مكذب لله ولرسله ولإجماع المسلمين على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجود وأن لا تكون إلا عقيدة في التوحيد وليس الناس أحرارا في عباداتهم لأنهم عباد لله جل وعلا ما هو يعبدون ما شاءوا لا يعبدون الله وحده هذا هو الدين الصحيح الدين الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وكل معبود سواه فهو باطل وهذا يقول لا باطل فرية الأديان وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغل فمعنى أنه لا يجبر أحد على على, على هداية قلبه لأن هذا بيد الله القلوب بيد الله عز وجل فنحن لا نكره أحد على أنه يدخل في الإسلام في قلبه ويعتقد في قلبه صحة الإسلام لا مملكا إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء لا إتراها في الدين يعني لا نجبر الناس على تقبل الإسلام بقلوبهم وتصديقهم به ما نملك هذا هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أما نحن ندعوهم إلى الإسلام نبين لهم وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى نعم لا إكراه بالدين يعني في القلوب أما إننا ندعوهم نجاهدهم ليكون الدين لله وحده هذا مطلوب مننا وليس هذا إكراه على الإسلام هذا إزالة للكفر وإزالة للشرك من الأرض نعم. أحسن الله عليكم يقول السائر هل عباد القبور خطار بأعيانهم وذلك لأن النساء عمل يقول إن هؤلاء اسلموا جهال تذبتوا بالكفر فلا يحلم عليهم بأعيانهم فهل هذا السلام صحيم من فأل الكفر فهو كهر. ونحن ليس لنا إلا الظواهر فنجري عليهم أحكام الكفار ما داموا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات فنحن نحكم عليهم بالكفر ونجري عليهم أحكام الكفار فلا نستغفر لهم بعد موت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسركين ولو كانوا مليكين. ولا ولنصلي على جمائجهم ولا نبسمهم في مقابل المسلمين نجري عليهم أحسام الكفار نعم أحسن الله عليكم يقول الساعد سمعنا لبعض وأما أنهم جهال فليسوا جهالا القرآن يتلى يسمعونه يقرؤونه يحفظونه وحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ وتعلن فلا مهل العلم يسمعونه فلم يبقى جهل إلا المعانبة لأنها قامت عليهم الحجة ومدام قامت عليهم الحجة فلم يبقى لهم جهل يُعذارون بهم هذه الجهال لو لم يسمعوا لو آسموا القطعين عن العالم ولم يبلغهم شيء هؤلاء هم الجهال أما الذين يعيشون في بلاد المسلمين يحفظون القرآن أو يسمعونه يسمعون سلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون كلام أهل العلم ولم يبقى عندهم عذر إلا أنهم يريدون البقاء على ما هم عليه ويريدون أن يقلدوا خلانا وعلانا هؤلاء لا عذر لها معا. أحسن الله عليه يقول السائل سمعنا من بعض طلبة العلم أن الناقضة الثالث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقب الإسلام من لم يكفر المسركين أو شك في كفر أو صحح مذهبهم فهو كادر مثلهم يقول هذا الناظر لم يقرد لمشكات النبوة وليس بصحيح فهل هذا الكلام صحيح شيخ الإسلام ما ذكر هذا من عنده ذكر من الأدلة ذكره من الأدلة من قوله تعالى يا أيها الذين عاملوا لا تتخذوا أولياء من دون المؤمنين ما معنى أولياء يعني لا تعادونهم ولا تبطلون ماهم عليه ولا تتبرأون منهم هذه مولاتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما معنى أولياء من الولاية وهي المحبة والمناصرة و عدم تكثيرهم وعدم سيان بطلان ما هم عليه هذا معنى الموالد التي جعلها الله كفرة وهذا ما أخذه السيخ رحمه الله في هذا الناس من لم يكفر الكفار أن يصحح مذهبهم هذا معنى هن استخدهم أولياء نعم أحسن الله وليك كثرة الأشياء التي تشأل عن السفم التي في الزرائد ونحوها. على هيئة الأمر بالمعروف النهي على المنكر وما يفعل بهم من التهم والكلمات الكاذبة الباطلة فما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يعمل بهذا الجهاز ولأهل الصحافة صبر نصيحتنا للمؤمنين وأهل الأمر بالمعروف النهي على المنكر أن يستمروا في طريقهم لأنهم على طريق صحيح يستمر عليهم أن يستمروا ويصبروا يصبروا على ما نالهم يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن منكر واخبر على ما أفضل فيصيبهم ما يصيبهم من أجنى ومن السلام فيهم ومن التجريف ومن ومن لكن لابد من الصبر فتواصى بالحق فتواصى بالصبر لأن يتواصلون بالحق يحصل لهم لون يحصل لهم شعبين تواصل الحق هو الأمر بالمعروف وأنه يعني منكر هل الذي يوصد الحق لابد يبي يناله شيء من الناس هل الرسل سلم من الناس هل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم من الناس ومن سلامهم فيه ما سلم عليه الصلاة والسلام هل فيه قدوة ولنا فيه أتو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل فعلنا أننا نصبق ولا أن الكثير في أقوال هؤلاء ووبالها وشرها وإسمها يعود عليهم والحمد لله وهذا لا يضر أهل الإيمان وأهل الحسبة لا يضرهم هذا الكلام نعم أحسن الله عليكم يقول السائل هناك بعض المتعالمين الذين يخرجون في القنوات القضائية ومن هذه القنوات الفاسدة قناة الـ NBC وهي قناة يخرج فيها المغنيين والمغنيات والداعين والداعرات والفاسدين والفاسدات ويخرج فيها هؤلاء الذين يقتون فهل في شيخنا توصي طلبة العلم بالخروج في هذه القناة وجهنا بارك الله بكم والله أنا في نفس ما, ما أخرج ولا في غيرها من القنوات لأن هذا تصوير هذا تصوير والتصوير حرام تظهر صورة فيها وفقها على الصورة وفقها على التصوير ونصر العلم والدعوة إلى الله والتعليم له مجالات أخرى ما فيها تصريح ما فيها تصريح على الدعاة وعلى المرشدين وعلى الذين يشتون الناس إنهم يشتونهم في القنوات ليس فيها تصريح ولا فيها تلفزيح هذا هو الذي أرى ما توقفت الدعوة إلى الله على هذه القناة او على هذه على هذه الوسيلة هناك يستائل كثيرة ولله الأمر سليمة بأهد ما فيها أي معين أحسن الله إليك تقول السائلة كنت بالحج وفي أسماء طواف الوداء في الطواف القاني أحسست برضوبة وحينما خرجت وانتهيت من الطواف وخرجت من الحرم وجدت أنها قد نجلت عندي الدورة في الطواف وأنا لا أعلم فما حكم ذلك؟ كمجاورثم الطواف غير صحيح وطواف العمره ولا طواف الحج ان كان طواف تطوع فهو ما في شيء طواف التطوع ما هو واجب اما ان كان طواف عمره أو طواف حج فلا بد من اعادته لا بد من اعادته يعني الطواف الاول غير صحيح نعم احسن الله اليك يقول الشيخ سدره السلام في هذا الزمن مساله ولا والبراء فنريد منكم يا شيخنا أن تبين لنا الضواب في مشألة التولي والموالاة وصفقت الله وسجدكم الولى والبراء الولى أن توالي أهل الإيمان أن توالي أهل الإيمان تحبهم وتناصرهم وتعينهم وتكون معهم هذا هو الولى الولى لأهل الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حجب الله هم الغالين وأما البراء فهو البراءة من أهم الشرس البراءة منهم وعدم محبتهم في القلوب وعدم مناصرتهم وبيان بطلان ما هم عليه هذا هو البراءة منهم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قبيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكتر معنا في العمل وجود رافظة ونسمع منهم الاستغاثة بألب وبالفسير فكيف نتعامل معهم قارت الله فيكم إذا أظهروا شيئا من شركهم ومن باطلهم فلا تسكتوا عنهم لا بد أن ترفعوا بشأنهم إلى المسؤول إذا أظهروا شيئا من مذهبهم فلا يسعكم السكور بل لا بد أن ترفعوا بشأنهم إلى المسؤولين إلى المدير المباسر فإن لم يجيس إلى من فوقه حتى يقضى على شرهم وعلى, وعلى مجهدهم الخبيث الذي يظهرونه وينشرونه بين أهل السلة هم مأخوذ عليهم أنهم لا يظهرون حي مما هم عليه فإذا أظهروه خالفوا خالفوا النظام إذا خالفوا النظام فإنه يجرى عليهم العقوبة النظامية التي تطبق على الموظفين إذا خالفوا النظام هذا أقل شيء أقل شيء العقوبة النظامية وإلا الواجب قامت العقوبة الدينية والردع نعم أحسن الله لي كثرة لشرات تشأل عن بيان بعض الكتب التي بين فيها العلماء نواقب الإسلام قلت لكم فيه, فيه كتب مستقلة وفيه كتب داخل كتب الفقه فباب في كتب الفقه سيجدونها في كل كتاب من كتب الفقه أقرب شيء مثل الزابي فرح الزاب باب حكم المركض يكر فيه نواقب الإسلام فيكر كثيرا منه في الإقناع والمنفاع وإذا وفي كتب مستقلة مثل نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاد وهي رسالة صغيرة ومثل الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاد وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع الدراب الكنية نعم أحسن الله إليك يقول السائل قضيلة الشيخ قلتم حبيب الله إن ثالث الصلاة كافر كفر أكبر نطرد عن الله فكيف نجمع بين حبيب جرواه مسلم بين الرجل وضينا الكفر والشرك فارك الصلاة وحبيب معاد رضي الله عنه الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله بفقوطها بحقوقها وأعظم حقوقها إقامة الصلاة ما هو بجل لا الله بس بلسانة ويبتصر عليها إذا قال لا إله إلا الله فلابد أن يصلي ولابد أن يجسل ولابد أن يصوم رمضان ولابد أن يحج البيت مع الاستطاع ولابد أن يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه هذا معنى لا إله إلا الله ليست مجرد له يقولها ويصير مسلم ويترك الصلاة يتفق العبادات يستفق لا إله إلا الله لا تنفق قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها ومن أعظم حقوقها إقام الصلاة من أعظم حقوق لا الله إقام الصلاة ولما قاتل أبو ظفر مصفديق الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله قال له يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون قال رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الجفاة من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ويقول وهب بن منبه رحمه الله لما قال له رجل أليس مساح الجنة لا إله إلا الله قال دلاء ولكن ما من مساح إلا وله أثنان فإن جئت بمساح له أثنان فتح لك وإلا لم يستح لا إله إلا الله مساح تحتاج إلى أثنان وهي الأعمال والطاعات بدون الطاعات وبدون الأعمال لا تنفع لا إله إلا الله نعم أحصل الله ليس قول السابق فضيلة الشيخ معظم البنوك يقوم بعملية التقشيخ ويقولون بأن لديهم فتوى من بعض النشائر فهل يجوز الإنسان تعامل معهم وهل يلزمه التأكد من ان ما باع عليهم من قبل البنك ملك للبنك او يكتفي بقولهم صارت الله فيه ما, ما عندنا يعني ما عندنا معرفة بمعاملات البنوك لكن الذي يستضح والذي والذي عليه البنوك كلها مؤسسات ربوية البنوك مؤسسات ربوية هذا شيء معلوم هي تتعامل بالرباء وирован بالرباء واتفادها قائمšíًا على الرباء لأنها مثل البنوك, البنوك العالمية نظامها نظام البنوك العالمية نظام العالمية والبنوك العالمية لا, لا تقوم إلا على الرباء ثم الذي يجعل هذه البنوك انتgrowاني عن البنوك هي تمشي على نظام البنية الأخرى لا تخرج عن هذه الشيء والتعامل معها ما عندهم سلع يبيعونها إنما إلاجاهم يجبون روحونه لأهل السلع للشركات أو للمعارض أو للتزار أو لأهل الأراضي يقول لهم شفا ليصلح لك لي. وعلمنا بقيمة وحنا نسلمها فهم ما شرواها لهم شارينها للجبون متلم قيمتها قرض للجبون بزيادة قرض للجبون ليتانوا صادقين يريدون الحق يا أخبر السلع عندهم في حيزتهم وفي مخازنهم وفي مستودعاتهم فإذا جاء الجبون باعوا عليه السلعة ويسلموها لهم أقيدوا ثمن هذه المسجد مؤجلة لكن هذا ما هو ما عندهم شيء من السلع. يكبدون وروحون الناس لسلع الناس أميات الناس وهم مجرب يسير فقط والذين يشري السلعة ما شروها لهم قالينها للزبون يسلمون تمنها قرر للزبون ويقومون زيادة عليه هذا هو ما هم عليهم وكون عندهم فتوى ولا ما عندهم فتوى هذا لا يهمنا. الفتوى تخطي ويتصيب ربما أنهم لبسوا على هذا الذي يكشاهم لبسوا عليه وصدقهم دون أن ينظر في تعاملهم ويقص على تعاملهم على الحقيقة نعم أحسن الله عليك يقول الساعد خبيلة الشيخ هناك من يخرجون في القنوات القضائية من بعض المتلاعبين بذتوى نحن يفرطونا من النواس الفضائية واللي يخرجون فيها نعم أحسن الله لي يقول السيد ما حكم العمل بوظيفة تلزم باللباس الأجنبي نجر القبع واللباس الذي يشابه البنطرون جزاكم الله خيرا اللباس اللي فيه مشابهة بالكفار لا يجوز قال الله عليه وسلم من تتبه بالقوم ما هو منهم ألا يجوز التتبه بالكفار لذاته وإذا كان أهل العمل يجبرون عليه فلا طاعة لمخلوق في معطية الخالق والأعمال كثيرة فروح العمل آخر نزيه ليس فيه هذا الذي <تصفيق> تقول ومن يتقل لا يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحكيه الأعمال كثيرة ولله الحمد فإذا ضاق عليك مجال رحل المجال الآخر نعم أحسن الله وليك يقول السائل ما هي الأوقات التي يستحب فيها الدعاء وما هي صفة رفع اليدين في الدعاء وهل يدوش رفع اليدين في الدعاء باستراحة بين قطبتين يوم الجمعة الله جل وعلا أمر بالدعاء ولم يقيده الوقت لا في ليل ولا في نهار تدعو الله في أي ساعة وفي أي لحظة ولا أكل هناك أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها جلت عليها الأدلة مثل آخر الليل وقت السحر وقت النزول الإلهي أن الله جل وعلا ينجل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائد فأتوب عليه هذا محل هذا الوقت وقت لإجابة الدعاء ومن ثم يوم الجمعة فيه ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله وقائم وهو يدعو الله وهو قائم إلا اتجاب الله دعوته وهو قائم للخبل إلا اتجاب الله دعوته وهي خطية في هذا اليوم من أجل أن اتهد المسلم في الدعاء في جميع اليوم ولكن أحراه ما بين دخول الإمام من خطبة إلى أن تنتهي الصلاة أو ما بعد العطر كما جهد الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها في آخر في آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس هذا الذي رجحه الإمام أخير وبعض العلماء يقول هي ما بين جليس الإمام على المنظر من خطبة إلى أن تنتهي الصلاة. ورد في هذا اوراد في هذا حديث في صحيح مسلم ولا والذي يظهر والله اعلم أن ان الوقتين لهما يعني اللي عند لنص الاذان واللي قبل الغروب لهما مظنه الاجابه فعد المسلم انه يجتهد في هذين الوقتين وانه يجتهد في كل يوم كل يوم الجمعه يدعو على لتاخر ورفع اليدين يكون إلى حد الى الكتفين يكون الى حد الى الكتفين هذا رفع اليدين وهو من آجاب الدعاء أحسن الله إليه يقول السائل ما المقصود بالإرهاب بإرهاب العدو في حوله تعالى وأعج لهم استطعت من القوة ومن الرضاق الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا إرهاب بحق هذا إرهاب بحق لأنه تخويف لأعداء الله تخويف للكفار الذين كفروا بالله وأشرطوا بالله فنحن مأمورون بتخويفهم وإرهابهم وقتلهم وقتالهم, وقتالهم في سبيل الله عز وجل هذا إرهاب مسروع وهو تخويف الكفار الذين أخافوا المسلمين والذين تخروا بالله وأسرقوا بالله فتخويفهم عبادة عبادة لله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله وليك يقول السائل فإذا تفسير ما تقوم لبس الرجل بخميس أو بلطال أفطر خاني أو أحمر خاني غير مختلف بلون آخر هل يدخل ذلك في التوق المعطر أو المزعفر؟ أما الأحمر فلا الأحمر الخالف لا يجيز للرجل لك أما الأحمر غير الخالف الذي فيه لون غير الخمرة يعني مختلف لون الأبيب ولون الأحمر مهلك ما و مثل ثوب الملابس هذا لا بد سبي لانه ماء احمر خالص ماء احمر فلا يثنى ارم على وجه ما هو مثل والاصفر اذا لم يكن بالذي جاء نهى عنه هو لا بد سبي الرستر والاكبر والاسود والابيض وحال اللباس في غزارة كما قال سبحانه المثل لكن لا بد سبي جميع هذه ما عدل أحمر نعم أحسن الله إليك تقول السائل إن ليكسر بلزيب السيارة من أفضل المحطات التي تعقيني الحق في غسير السيارة مرة بعد فراء أربعمائة وقمشين هل يجوزني ذلك إذا كنت تروح لمهم ولما تكمل العدل علشان يعطونك الهدية فهذا لا ينبغي هذا لا ينبغي وعملهم إلا هم مصروعون ولا جيد ولا لا لأنهم يريدون جلب الزباين عن أصحاب المحطات الأخرى ويضرون المحطات الأخرى ولا يجيد لأصحاب المحلات أنهم يضرون بعضهم ببعض بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقط الرخدام ونهى عن تلقط الجلب من أجل أن يمتفع الناس كلهم لا يجد لأحد أنه يحتكر الزبائم إليه ويجذبهم إليه يخلي إخوانه الآخر هذه منافسة غير نجيهة وغير كريفة نعم أحسن الله إليك قول السائل هل من بالدين وصف القرآن الكريم بأنه إقاعات موسيقية وتصويرات تنمية هذا الصوفي الذي تكلم هذا السلام هذا على الصوفي الذين نسؤوا على الايقاعات وعلى وعلى الاغاني وعلى هذا الكلام ما, ما يناسب القران هذا السلام نعم احسن الله ان تقول الشاي فضيله الشيخ هل الكفر العمل لا بد فيه من الاعتقاد او لا يشترط فيه هذا الشرط الكفر العمل كفر مستقل والاعتقاد كفر مستقل واهل العلم ذكروا مستقلات اربعه منها الكفر بالقول، الكفر بالعمل، الكفر بالاعتقاد، الكفر بالشفر فلا ندمج بين اثنين هذا ما قالوا أهل العلم هذا إنما يخبط به بعض المتعالمين الآن نعم أحسن الله إليك يقول السائل فضيلة الشيخ ما وجه اقترال البيضة والقذف بالسحر والشرك في حديث السبع الموديقات مع العلم أنها تبائر والسحر والشرك من الكفر نعم. الكبائر تتلف بعضها عسد من بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكهر والشرك وذكر بعده الكبائر التي ليست كهرا ولا شركا وإنما هي موبقات من ثقية السدع وقد يأتي الدليل وفيه شيء خطر وفيه شيء معطية وفيه شيء سبير وفيه شيء صغير قد التحذير من الجميع تحذير من الجميع ولكنه يبدا بالشرك انه هو سبب المنكرات ثم ياتي بالمنكرات بعده للترتيب نعم احسن الله عليك في السؤال الاخير يقول السائل فضيله الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم القادر على دينه كالقادر على الجمر انه يحتاج إلى صبر اللي يقدر على الجمر يحتاج الى صبر ولا يحرقه الجمر فقالت اللي يقبض على الدين يحتاج إلى صبر لأنه يلاقي من الناس أذى يلاقي صعوبه كما يلاقيها اللي يقبض على جمع من شدة الأذى ومن شدة المواقف هذا المعنى الله تعالى ألم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعي بذل له سبيلك الشيخ خير رزا ويجعلنا الله وإياكم نؤمن بأن القول هو قدونا مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته